الحمد لله تفضل السماوات والأرض جاء الملائكه الملافكة رسولة قرية جنهتها فيها رسولا يزيد في الخلق ما يشاء إذن الله على كل شيء قدير ما يفتح له من الناس وهو منهم فلا نسك لها وما ينسك فلا نسك له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله حمد كثير وطيب مبارك في كما يحب ربنا ويرضا من السماوات والارض الأرض وللأناش شيء بعد احق ما قال لعنهم من آلة اللهم ما أعطيك ولا أعطيه لما لعن ولا وكالجد الحمد لله الصبور الشكور السميع العليم العليم الكبير الذي شملت قطرته كل مخلوق قط وجارت في خلقه بتقارير الأمور وقد دار قادير الفنائه وقسم وقصب فيه معاني وهو الله المصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا اله جل عن الشريك والنظير وتعالى على الشريك والظالمين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفوته من خليقته وخيرته من ذريته بعثه الى الجنه داعيا وللايمان المنادي ولبى رسالة وأدى الأمانة ونصف القمة حتى كشف الله من القمة فتركها على حجة أيضا ليلها كانها بها سواء لا يزيو عنها إلا هذا ولا يتريوها الا كل أمني بإنسان ألا وهي السنة المطهرة زادها وتضيير وأكثر من متبينها اما بعد, بعد أخرج ابن البخاري وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن أمي. فَسَتَسَ اللَّهُ عَنْهَ كُرْبَةٍ مِنْ كُرُبَاتِ يوم وَمَنْ إخوة الكرام إنه حديث جليل جمع جملاً من الآذام النبوية المباركة إن هذا الحديث قد مسل قاعدة مهمة ألا وهي أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل من, كربة من كرب الدنيا اخوتي الكرام اننا نعيش في زمان كسرت فيه الكربات وضاقت فيه الجنون على كثير من الناس اننا نعيش في زمان كثرت فيه الكربات إنه لحق هو زمان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الغر ومسلم ويؤسي كافرا ويؤسي منا من ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا إنه زمان أخبر البخاري ومسلم. ان الفتنة <تصفيق> تعرض على القلوب كعرض الحصيب روح تبعونا. فايما قلب الشبهاء نكتت فيه نكتة في سوداء. وايما Es sei ein, es انت وفرجت عنه تلك الكربات فاستطاع ان يتنفس لتعرف عظم الجزاء الذي تحصله يا من سعيت في رفع القبات عن اخوانك يا من شغلت قلبك وحملت بابا لاخوانك المسلمين في كل مكان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في الحديث Thank عسيرا. واخبر الله عز وجل له يسير. فهو عسير على الكافرين. وقال الله عز وجل عنه يوم تبنى الصراع يوم تبنى. اي تظهر وتبدو. فما كان يخفيه العبد عن العياد في الدنيا. وكان المرخّرة لوا يضرب اسمه يقال له هذه غضرة فلان أمر إذا كان السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره في الدنيا من يسعى في حاجة manière قل له خلص خلص خلص اذا زلت وتجاوزت عن هذا المال ابتغاء وجه الله عز وجل جل جل وهذا احسان من العبد لكن اجراه عظيم وعند الله عز وجل في صحيح الامام مسلم من طرق كثيرة رجل الرجل, الرجل أعماله قليلة لا تنجيه العذاب الله لا, لا, لا. لا. يصبر الله عليه في الدنيا والاخره وربما ضرت يصبر على كثير من الناس وكانوا في مسر وستر من الله فينبغي عليك اخيرا ان تصبر على اخيه وينبغي على من اخذ اموال الناس ان يكون عازما على ردها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري